سبع، استمع إلى الحوار، وقرأه، ثم اكتبه في دفترك فاتح في المطعم مرحبا، أين عيادة الطبيب من فضلك؟ هناك مقابل قسم الطوارئ، وبجانب عيادة الأمراض الجلدية شكرا لك عفوا، الله يشفيك مرحبا يا دكتور مرحبا تفضل من فضلك ما بك أشعر بألم وعندي صداع والكحة أين الألم بالضبط؟ في أذني وعيني لحظة من فضلك أفحصك عندك نزلة أكتب لك وصفة طبية هل الصيدلية قريبة من هنا؟ نعم هي مقابل الطريق شكرا لك إلى اللقاء مع السلامة.